مِن قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الثابت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به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 ولم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهزى من الذين آمنوا سبيلا